فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي جبلي جبلي